استووا قيموا صفوفك مع تديلموا الله أكبر الله أكبر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 تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم إن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 مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءوا بالبين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 الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أوصى الله كما قال عيسى بن مريم للحواء من أوصرين الله قال الحواريون نحن أوصروا الله فأمن الطائفة فأ